ولَأِنْ مُتُّمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لَأَلَّا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تَبِّمَّ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلٌ غَلِظٌ الْقَلْبِ لَأَنْفَضْضُ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 وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغْلُلْ بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ ذِي الْوَنَالَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَىٰ بِسَخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله فالله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين نا إذ بعث فيهم رسل من أنفسهم يسألوا عليهم آياته ويزكهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قذل ما أصابتكم نصيبة قد أصابت كل شيء قدير